قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين باب الأذان الأذان سنه للصلوات الخمس والجمعه دون ما سواها وصفه الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاه مرتين ويترسل في الأذان ويحضر في الاقامه ويستقبل بهما القبلة فاذا بلغ الى الصلاه والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائته ويقيم فان فاتته صلوات اذن للاوله واقام وكان مخيرا في الباقيه إن شاء أذن وأقام وان شاء اقتصر على الاقامه وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاه قبل دخول وقتها في زيادة الا الفجر عند ابي يوسف يجوز قبل الصبح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 ما يتعلق بتطهير النجاسه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها وايضا بما يكون التطهير وما هي النجاسه التي يعفى عنها وايضا ما يتعلق باحكام الاستنجاء والاستجمار ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة فذكر ما يتعلق بمواقيت الصلاة وذكر أن وقت صلاة الفجر يبدا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وان الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظلي الزوال والعصر إذا خرج وقت الظهر الى غروب الشمس والمغرب من غروبها ما لم يغب الشفق والعشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الثاني وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أوقات الاداء بين ما يتعلق باوقات الاستحباب وتقدم ذلك ثم ختم في ما يتعلق بوقت الوتر ذكر المؤلف رحمه الله أن وقت الوتر من صلاه العشاء إلى طلوع الفجر وهذا هو الذي دل له حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وذكر ايضا وقت الاستحباب لأداء الوتر وان وقت الاستحباب حسب حال الشخص إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فالسنه أن يؤخر اخره والا اوخر اوله وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله والذي دلله حديث جابر وايضا حديث ابي هريره وحديث ابي ذر وابي الدرد وغير ذلك أنه يختلف باختلاف حال الشخص ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله في درس اليوم باب الاذان بعد ان تكلم عن المواقيت شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الأذان والاذان في اللغة الاعلام ومن ذلك قول الله عز وجل واذن بالناس في الحج واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاه على وجه مخصوص تعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص والاصل في الاذان القرآن والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا واما السنه فسياتينا ان شاء الله كحديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الاحاديث كحديث ابي جحيف وابن عمر وغير ذلك والاجماع قائم على ذلك والذان اختلها العلماء رحمه الله متى شرع الاذان فقيل شرع في السنة الاولى من الهجره وقيل شرع في السنة الثانيه من الهجره او قيل شرع قبل الهجره والذي يظهر والله اعلم وهو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى أن الاذان شرع في السنة الاولى من الهجره هذا الذي يظهر والله اعلم ويدل لذلك سبب المشروعية فسبب المشروع سبب مشروعيه الاذان ان رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاه يعني لما هاجروا الى المدينه كان وبني المسجد كانوا يتحينون وقت الصلاه فقال احدهم لو وضعتم بوقا كبوق النصارى ناقوسا كناقوس النصارى وقال بعضهم لو وضعتم بوقا كبوق اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه انا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاذن بالصلاه خرجا في الصحيحين ووافق هذا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فان عبد الله فان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه رؤيا الاذان في المنام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما راى فقال إن رؤيا حق وافق قول عمر رضي الله تعالى عنه الا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا بلال فانادي بالصلاه يظهر من سبب مشروعية الاذان أن الاداء شرع في السنة الأولى من الهجره لأن الصحابه رضي الله تعالى عنهم من حين بنوا المسجد كانوا يجتمعون لتحينون فلم يطل ليظهر انه لم يطل هذا التحين وهذا الوقت لتحين الصلاة حتى شلع الاذان قال مؤلف رحمه الله الاذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ذكر المؤلف في هذه الجملة أن الاذان سنة مؤكدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام بحنيفه ومذهب الشافعي أن الاذان سنه وليس فرضا ويدل لهذا حديث الاعرابي حديث بهريره في قصة الاعرابي في قصة الاعرابي الذي اتى والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى فلم يحسن صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي فعل ذلك ثلاث مرات فلما كان في الثالثه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاسبق الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران هنا قالوا بأن النبي بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاذا كما جئ لذلك حديث معاذ حديث ابن عباس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك قال ليكن اول ما تدعوهم اليه اشهاد ولا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمسه صلوات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان والراي الثاني راي امام احمد ومالك او مالك واحمد ان الاذان فرض كفايه ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم هذا أمر قال فليؤذن لكم احدكم هذا أمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم هذا يدل على انه فرض كفايه ان الاذان لا يجب على الجميع وجوب عين وانما هو وانما الوجوب هنا على الكفايه والعلماء ذكروا الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين قالوا إذا لوحظ العامل فهذا فرض عين واذا لوحظ العمل فهو فرض كفايه يعني اذا لوحظ العمل المقصود هو تحصيل العمل فهو فرض كفايه واذا لوحظ العامل يعني العمل من كل واحد فهو فرض عين نعم قال المؤلف للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها وهذا بالاجماع ان الاذان انما يكون للصلوات الخمس والجمعة واعلم أن الاعلام للصلاه ينقسم إلى ثلاثه اقسام الاعلام للصلاه ينقسم إلى ثلاثه اقسام القسم الأول اذان يعني القسم الأول اذان وهذا انما يكون للصلوات الخمس والجمعه كما ذكر المؤلف فقط الاذان انما يكون للصلوات الخمس والجمعه كما ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني نداء وليس اذانا وهذا انما يقول لصلات الكسوف والخسوف كما سياتينا القسم الثالث بقيه الصلوات هذه لا يشرع لها اذان ولا نداء مثل صلاة الجنازه صلاه التراويح صلاه الوتر صلاة الاستسقاء الى اخره هذه كلها لا يشرع لها أذان ولا نداء قال رحمه الله وصفة الأذان معروفة أن يقول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الإمام ابي حنيفه, أبو حنيفة رحمه الله تعالى يختار اذان بلال كاذان الموجود عندنا الان واقامه ابي محذوره اقامه ابي محذوره كاذان بلال تماما الا انه يزيد ماذا قد قامت الصلاه مرتين وعلى هذا تكون جمل الاقامه كم ها ليش جمل الاذان كم 15. وعلى هذا تكون جمل الاقامه كم 17 فعند الامام بحنيفه رحمه الله ان جمل الاذان 15 وان جمل الاقامه 17 يعني اقامه بمحضوره واقامه بمحضوره كاذان بلال الا انك تزيد ماذا قد قامت الصلاه مرتين تكون الجمل تكون الجمل 17 هذا هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله الشافعي رحمه الله تعالى على العكس يختار اذان ابي محذوره واقامه بناء عكس امام بحنيفه ابو حنيفه يختار اذان بلال واقامه بمحضوره الشافعي يختار اذان ابي محذوره واقامه بلال واذان ابي محذوره كاذان بلال الا انه يزيد على ذلك ماذا الترجيح كما سياتي سياتينا الترجيح واما اقامه بلال فهي احدى عشره جمله هي الموجوده عندنا احمد يختار اذان بلال واقامه بلال المعمول به في هذه البلاد اذان بلال واقامته بلال مالك رحمه الله قوله في هذه المساله هو اضعف هو أضعف فمالك يختار اذان ابي محذوره بالترجيع يرى الترجيع لكنه يرى تثليث التكبير في اول الاذان لا يرى تربيع التكبير يعني عنده التكبير كم من جمله في اول اذان يرى انه جملتان مع الترجيح فتكون الجمل عند الامام مالك بالنسبه للاذان لا احذف جملتين تكون 17 لانه مع الترجيح الشافعي يرى اذن ابي محذوره 19 لانه كاذن بلال مع الترجيح نعم مع ذن بلال مع الترجيح اربع جمل مع الترجيح اربع جمل فتكون 19 مالك ينقص في أول التكبير جملتين فتكون الجمل عنده بالنسبة للاذان كم 17 ايضا بالنسبه لقامه عند مالك الاقامه عند مالك يرى انها 10 جمل قامت اقامه بلال إحدى عشرة هي المعمول بها عندنا الامام مالك يرى إفراد قد قامت الصلاه فتكون الجمل عنده 10 على كل حال الأمر في هذا واسع لكن لو أن المسلم اذن بأذان بلال واقام بإقامة بلال كما هنا في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان عامل بأذان ابي محذوره وإقامة ابي محذوره لا عمل بالسنه كلها كلها تاره يؤذن بأذان بلال ويقيم باقامه بلال وتاره يؤذن بأذان ابي محذوره ويقيم باقامه ابي محذوره واذان بلال الجمل فيه 15 واقامه بلال الجمل فيه 11 واما اذان ابي محذوره فالجمل فيه 19 مع الترجيح واما اقامه ابي محذوره فالجمل فيه كم اقامه ابي محذوره الجمل فيه كم 17 نعم لأن لأن اقامه ابي محذوره كاذان بلال الا انه يزيد قد قامت الصلاه مرتين قال رحمه الله ولا ترجيع لان المؤلف رحمه الله يرى اذان بلال واذان بلال ليس فيه ترجيع الترجيع انما جاء في اذان ابي محذوره وما كيفيه الترجيه كيفيه الترجيه هو ان ياتي بالشهادتين سرا ثم يرجع ويرفع صوته بهما فيقول سرا بحيث بحيث يسمع من حوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان الله هذه اربع جمل ثم يعود ويرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله وهكذا المؤلف رحمه الله لا يرى الترجيح لا يرى ان الترجيحه مشروع و نعم وايضا أحمد لا يرى الترجيح مشروع لانهم يرون اذان بله نعم اذان بله اما مالك والشافعي فانهم يرون شرعيه الترجيح لكن مالك يرى تربيه التكبير في أول الاذان واما الشافعي فنعم مالك يرى تثنيه التكبير واما الشافعي فانه يرى تربيع التكبير في اول الاذان والصحيح تربيع التكبير هو التكبير هذه وردت في صاح مسلم في حديث محذوره في اذان محذوره وردت في صحيح مسلم لكن في السنن التربيع وهو الصواب على الصواب التربيع وهو الموافق لأذان بلال قال ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يعني بعد ان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم وهذا مذهب الامام ابي حنيفه لما عليه لما عليه متاخر الحنفيه فمذهب الامام ابي والذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو الموافق للسنه أنه يزيد بعد في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم يزيد ذلك مرتين وقول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر سنه سنه عند الائمه الثلاثه خلاف للشافعي فإن الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى مشروعيه قول الصلاه خير من النوم والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب ال مذهب الـ الـ الامام بحنيفه ومالك واحمد كنافه للشافعي وقدل لذلك حديث ابي محذوره وحديث انس رضي الله تعالى عن الجميع وايضا حديث ان النعمان بن النحام قال قول المؤلف رحمه الله ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم هذا يسمى بالتثويب نعم يسمى بالتثويب والتثويب له ثلاث صور صورتان مشروعتان وصوره غير مشروعه الصورتان المشروعتان الصوره الاولى قول الصلاه خير من النوم في اذان الفجر الصوره الثانيه الاقامه فالاقامه تسمى تثويبا الصوره الثالثه وهي غير مشروعه هي ان يؤذن المؤذن ثم يرجع بعد الأذان وينادي بالصلاه هل اموا الى حي على الصلاة ونحو ذلك فهذه الصوره ليست مشروعته لانها العبادات التوقيفيه والان اصل فيها المنع ومبناها على الامر ولم يرد هذا ولهذا انكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على من فعل هذا الفعل وكلام المؤلف رحمه الله يعني كلام المؤلف رحمه الله ان التثويب انما يكون في اذان الفجر يعني في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر في الاذان الثاني وهذا هو الصواب نعم هذا هو الصواب وهو مذهب الامام احمد ان التثويب يكون في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر ويدل لذلك حديث نعيم, نعيم بن النحام نعيم بن النحام أنه سمع مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قول الصلاه خير من النوم ثم قال ومن قعد فلا حرج وكان ذلك في ليله بارده كان ذلك في ليله بارده وقوف ومن قعد فلا حرج هذا يدل على أنه في أذان الفجر في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر لانه هو الذي يجب أن يجاب الصلاه يجب ان تجاب وهي صلاه الفجر فلشده البرد أو للرخصه لوجود ما يسبب الرخصة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قعد فلا حرج هذا يدل على أن هذا التثويب إنما كان في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر وايضا ام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايضا يدل اذا <لذات> حديثه بمحذوره <أه> فاذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم قال <قلتاً> اذا كان صلاه الصبح والراي الثاني ذهب بعض العلماء أن التثويب انما يكون في الأذان الأول في الأذان الأول لحديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم واجيب عن هذا ان المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذان اذا اذنت, الأذان إذا أذنت الأول المقصود بذلك ها الذي يكون عند طلوع الفجر لكن سماه اولا بالنظر إلى ماذا ها بالنظر إلى الاقامه فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال والاقامه مثل الأذان الا انه يزيد فيها بعد حي الفلاح قد قامت الصلاة مرتين الاقامه مثل الاذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين وعلى هذا تكون الجمل كم ها عند ابي حنيفه كم 17 وهذه هي قامت ابي محذوره جمل الاذان خمس 5 يزيد قد قامت الصلاه مرتين تكون 17 لم تكون 17 جمله وقول المؤلف رحمه الله قد قامت الصلاه مرتين هذا ما عليه الجمهور خلاف لمالك فان مالك يرى أن قد قامت الصلاه تكون ماذا مره واحده لحديث انس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامه فقوله يوتر الاقامه قالوا هذا دليل على قد قامت الصلاه تكون ماذا تكون جمله واحده فقط لكن ورد الاستثناء امر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر لقامه الا قد قامت الصلاه فهي مستثنات في الحديث مستثنات الا قد قامت الصلاه فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو الامام بحنيفه رحمه الله وقه جمهور اهل العلم قد قامت الصلاه تكون مرتين قال ويترسل في الاذان يترسل في الاذان يعني الترسل هذا التاني يعني له معنيان التاني وعدم السرعه لان المقصود به الاعلام وهذا سنه من سنن الاذان و المعنى الثاني ان يفصل بين كلمات الاداء وهذا هو المشهور مذهب الامام بحنيفه يعني ما يقرن بين تكبيرتين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما يقرن بين تكبيرتين وهذا له صفتان يعني له صفتان الصفه الاولى كما ذكر المؤلف لا يقرن بين تكبيرتيه وانما يفرد كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت نعم الصفه الاولى ان يقرن كما جاء في حديث عمر اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت الله اكبر الله اكبر هذا ظاهره أنه قرن بين التكبيرتين او انه كما ذكر المؤلف يفرد الله أكبر ثم ياتي بالثانيه الله اكبر كلاهما ورد وعلى هذا يكون هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعه فتاره يقرن نعم وتارة يفرد قال ويحذر في الاقامه يعني نيسر في الإقامة لأن لقامه اعلام للحاضرين فالتطويل فيها لا يحتاج اليه ولان هذا قد يشق على الناس لأن الناس قد تهيؤوا للصلاه قال ويستقبل بهما القبله هذا سن بالاجماع العلماء يحكون الاجماع على أن السن أن يستقبل بالاذان القبلة كما هو مذهب الامام ايضا هو السنه ان يستقبل بالاذان القباه وكذلك أيضا يستقبل بالاقامه ان قبله وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في قصة الرؤية لما نزل الملك قال الملك قال فتوجه في الذي علم عبد الله بن زيد الاذان قال فتوجه فقوله توجه هذا يدل على أنه استقبل قبلة وايضا يدل لذلك حديثها بموسى رضي الله تعالى عنه في البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل قبلة وفي الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي أيضا استقبل قبلة في الدعاء وهذا يؤخذ منه أن الاذكار يسن أن تكون إلى جهه القبل قال فاذا بلغ الى الصلاه والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن ويؤذن للفائته ويقيم نعم اذا بلغ حي على الصلاه والفلاح على الصلاة على الصلاة على على وهذا دل له دل له حديث ابي محذوره في اذان بلال وان بلال قال جعل يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح في الصحيحين نعم نعم حديث ابي جحيفه نعم حديث ابي جحيفه في الصحيحين جعل بلال يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح والالتفات عم ذكر له العلماء ثلاث صفات ذكروا له ثلاث صفات الصفه الاولى ان يلتفت ولا يعود يعني يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه الصفة الأولى الصفه الثانيه صفه ثانيه ان يلتفت لحي على الصلاه إلى اليمين ثم يلتفت لحي على الصلاة مرة أخرى على اليسار. حي على الصلاه ثم يعود حي على الصلاه والصفه الثالثه الصفه الثالثه ان يلتفت لحي على الصلاة ثم يعود ثم يلتفت أيضا مرة أخرى لليمين يعني يلتفت في الأولى الى اليمين ثم يعود حي على الصلاه ثم يعود حي على الصلاه ثم يعود وحيى الفلاح ايضا يلتفت الى الشمال ثم يعود ثم يلتفت الى الشمال ثم يعود هذه ثلاث صفات والامر في هذا واسع الامر هذا واسع قال رحمه الله ويؤذن للفائته ويقيم إذا كان هناك فائته يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤذن لها ويقيم وهذا واضح و ويدل لهذا حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه وعمران وابي هريره لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر ولم يستيقظ الا بعد الشمس قال فصنع كما يصنع كل يوم اذن مر بلال اذنا واقام وصلى الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يؤذن للفائته ويقيم قال فإن فاته الصلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذنا واقام وان شاء اقتصر على الإقامة إذا اذا فاته صلوات اما الاقامه فانها مشروعه لكل صلاه الإقامة مشروعه لكل صلاه واما الاذان فالمؤلف رحمه الله يقول لك يؤذن للاوله واما بقيه الصلوات أما بقيه الصلاة وبالخيار ان شاء اذن لها وان شاء اقتصر على اقامته وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والراي الثاني أنه يقتصر على اقامته ولا يؤذن ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي حنيفه جابر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفات أمر بلال بالاذان واقام لكل صلاه ولم يؤذن مرة اخرى وهذا الذي يظهر وايضا المعنى يؤيد هذا لأن الأذان لاعلام الغائبين يكتفى بمره واحده اما الاقامه فهي للقيام للصلاه كل صلاه لها اقامه نعم قال وينبغي ان يؤذن ويقيم على الطهر يعني سنه ليكون اذانه واقامته وهو طاهر وهو طاهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم رد السلام قال اني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر اني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال فإن اذن على غير وضوء جاس لانه ذكر كسائر الاذكار الاذان ذكر كسائر الاذكار فان لو اذن على غير وضوء وهو محتف حصل حصلت المشروعية حصل الاعلام والله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال ويكره ان يقيم على غير وضوء او يؤذن وهو جنب كذلك يكره المؤلف ان يقيم على غير وضوء او يؤذن وهو جنب لانه اذا اذى اقام على غير وضوء سيفوت شيء من الصلات. الصلاه الصلاه يشرع فيها يفوت شيء من الصلاه كذلك ايضا أن يؤذن وهو جنب نعم بباب اولى أنه يكره ان يقيم وهو جنب نعم لان ذكر والذكر لا يمنع منه الجنب والحائض قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج مما يفعله الحاج هو ذكر الله عز وجل قال ولا يؤذن للصلاه قبل دخول وقتها الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف يقول لك المؤلف لا يؤذن لصلاه قبل دخول وقتها وهذا صحيح في الجمله ويدل له نعم له حديث مالك بن حويله اذا حضرت الصلاه نعم اذا حضرت الصلاه وحضور الصلاه انما يكون بدخول وقتها إذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم نعم وحضور الصلاه انما يكون بدخول وقتها نعم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال ينؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم نعم كان اذان ابن مكتوم عند طلوع الفجر وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقاله اصبحت اصبحت اتخذت في الصباح اصبحت اصبحت قال لك المؤلف الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف يقول لك المؤلف رحمه الله الفجر يقول لك لا باس انه يؤذن للفجر قبل تحول وقته هذا راي ابي يوسف رحمه الله وكذلك ايضا هو راي الامام احمد رحمه الله أنه يؤذن للفجر قبل دخوله وقته ويكون الاذان عند نصف الليل عند بيوسف وعند الامام احمد وعلى هذا لو لو اذنا الان اذنا الان للفجر في الساعه 11:30 او قريب من الساعه 12 ها وش الحكم هنا يجزئ أو لا يجزئ؟ نعم يجزئ، هذا مذهب احمد وهو الذي ذهب اليه ابو يوسف. والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه المؤلف وانه لا فرق بين الفجر وغيرها وان الصلات لا يؤذن لها الا عند دخول وقتها. يعني لا يؤذن لها الا عند دخول وقتها. لان هذا هو فعل بلال رضي الله تعالى عنه اذن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه لكن بقينا هل يشرع الأذان الأول إذا قلنا بأن الفجر يؤذن لها عند دخوله وقتها هل يشرع الأذان الأول هل يشرع ان يؤذن قبل الأذان الثاني أو لا يشرع نعم. هذا موضع خلاف اكثر العلماء انه يشرع خلافا للامام بحنيفه رحمه الله يرى انه لا يشرع وبعض العلماء قال يشرع في الفجر في رمضان دون بقيه السنه الجمهور استدل بحديث ال... نعم استدل بحديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم مكتوب هذا يدل على وجود اذنين يدل على وجود اذنين وأما ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه انه لا يشرع لما في سنه داوود أن بلالا اذن بليل فامره ان أن ان يعيد ان يعود وان يقول الا إن العبد قد نام إن ان العبده قدنام لكن الحديث ضعيف الصواب في ذلك أنه يشرع الأذان الأول قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لكن متى يكون هذا موضع خلاف قيل يكون عند نصف الليل وقيل يكون في السدس الاخير من الليل كما يقول المالكيه والراي الثالث والاخير أنه يكون عند طلوع الفجر الأول فالاذان الاول يكون عند طلوع الفجر الأول والاذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني ويدل لهذا حديث ما في مسلم قال لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا هذا يدل على تقارب الاذنين وما بين يعني ما بين الفجر الأول والفجر الثاني الا مقدار نصف ساعة أو ما يقرب من 40 دقيقه هذا ما بين الأذانين <تصفيق> والحكمه من الأذان الأول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي نعم بلال يؤذن بايديه ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فالقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته لكي يسحر ان اراد السحور ان اراد الصيام واما النائم فانه يستيقظ لكي يؤتي العمد لكي لا يفوته الوتر كما استشفته ان بعض العلماء قال انما الاذان الاول انما يشرع في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا وهذا انما يكون في رمضان لكن الصحيح انه في رمضان وفي غير رمضان لان الصيام مشروع حتى في غير رمضان نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله حكم اجابه المؤذن وما يشرع نعم عند اجابه المؤذن المشهور من مذهب الامام في حنيفه رحمه الله أن إجابة المؤذن واجبه يجب أن يجيب المؤذن وعند الجمهور انها سنه والحنفيه استدلوا بظاهر الأمر بظاهر الأمر حديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن خرجا في الصحيحين وهذا أمر ومثل هذا حديث عبد الله بن عمر لكن الجمهور يقولون بانه سنه لوجود الصالح كما في صحيح مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استمع الى نعم صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم استمع مؤذنا يؤذن فقال الله اكبر فقال على الفطره فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النعم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب هذا يدل على أن الإجابة ليست واجبه أيضا ايضا الاذان اشترط له شروط العلماء اشترطوا له شروط اشترط ان يكون مرتبا الجمل ترتب كما جاءت في السنة وان تكون متواليه ما يكون هناك فاصل بينها طويل عرفا وان تكون من واحد ما يؤذي الاثنان وان تكون من ذكر عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا لو اذنت المراه كفى ذلك و و و ويمكن هذا يعني اذان المراه يمكن لو اذنت لمحارمها يعني لو اذنت لمحارمها فان هذا يظهر والله اعلم انه كاف وايضا اشترط ان يكون مميزا يكون مميزاً وأن يكون عاقلا والاذان للنساء النساء اذا اجتمعنا هل يشرع لهن اذان او لا يشرع لهن اذان الاذان لا يشرع لهن لكن هل تشرى لهن الاقامه الى اخره نعم هل الاقامه هذه موضع خلاف الشافعي يقول سنه ان تقيم احداهن نعم سنه ان تقيم احتاهن وعندنا اما الثلاثه ان الاقامه لهن مباحه نعم انها مباحه طيب الا للمسافرين الاذان للمسافرين مشكور ا خرجوا في سفر او نحو ذلك المشروع كاذان للمقيمين وهل هو واجب او سنه الامام ابو حنيفه رحمه الله يرى اصل الاذان اصل ان الاذان عنده سنه ومن قال بانه واجب قال بانه يجب على المقيمين وعلى المسافرين ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه اذا حضرت الصلاه وهم, وهم مسافرون اذا حضرت الصلاه وهم مسافرون المنفرد اذا كان انسان منفردا فانه يستحب له أن يؤذن وان يقيم استحب له أن يؤذن وان يقيم ويدل لذلك ان ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله بن ابي صعصعه انك تحب القنم والبادي فاذا كنت في قنمك او باديتك فارفع صوتك باللدا فانه لا يسمعوا مدى صوت المؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة خرجه البخاري في صحيح قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فحضره الصلاه فرفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت مؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة والمشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله أن الامامه أفضل من الاذان وهذا قول مالك وعند أحمد والشافعي أن الاذان أفضل ابو حنيفه يرى أن الامامه أفضل من الاذان كذلك هذا قول مالك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما خلف من بعده كانوا ائمه والامامه ايضا ربطت بصفات شرعيه هي ام القومه لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فعلموا بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدموا هجره الى قريه هذا يدل على ان اي امامه من الاذال وعند الشافعي واحمد هذان افضل لحديث معاويه اطول الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس اعناقا يوم القيامة هم المؤذنون لكن هذا يدل على فضل الاذان ولا يدل على انها أفضل من الامامه وقال عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلافه لا اذنت والذي يظهر والله علم أنه يختلف باختلاف احوال الناس فمن الناس من تكون الامامه في حقه أفضل ومن الناس من يكون الاذان في حقه أفضل فإذا كان الانسان شخص قارئا عنده علم في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهل افضل ان الناس لكي يتهيئ له أن يعلم الناس وان يرشدهم وان يقيم الصلاه على حسب السنه وان لم يكن فيه شيء من ذلك وعنده قدره على الصبر والمجاهدة فالاذان قال رحمه الله باب شروط الصلاه الشرء شروط جمع شرط وفي الاصطلاح هي الزام شيء والتزامه نعم الشروط جمع شرط والشرط في اللغه الزام شيء والتزامه واما في الاصطلاح فعرف الاصوليون الشرط بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني اذا عدم الشرط عدمت الصحه ولا يلزم من وجود الشرط أن توجد الصحه قد وجد الشرط لكن لا تصح الصلاه لتخلف شرط اخر او لوجود مانع فان باب شروط الصلاه التي تتقدمها نعم شروط الصلاه تتقدم الصلاه الان الركن الفرق بين الركن والشرط ان الشروط تكون قبل الصلاة واما الاركان فهي في صلب الصلاة والفرق الثاني ان الشروط لابد من استمرارها الى نهايه العباده الحدث رفع الحدث لابد من استمرار النيه لابد من استمراره اما الركن فانه ينتقل من ركن الى ركن اخر من الركوع الى السجود الى اخره الفرق الثالث ان الاركان لا تسقط يعني لا بد ان ياتي بها او ببدلها بخلاف الشرط فانه يسقط عند العجز وعند العذر يسقط إذا لم يجد ثوبا يستر عورته صلى وهو عار سقط عنه شرط الستر قال يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس على ما قدمناه تقدم الكلام عليه لا بد يرفع الحدث الاصغر والاكبر لا بد ان يطهر بدنه وبقعته وثيابه التي يصلي فيها وتقدم الكلام على هذا ودليله قال ويستر عورته هذا شرط الشرط الثالث يجب عليه ان يستر عورته وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد مقصود بذلك هو ستر العوره وايضا يدل لذلك حديث جابر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد لما سئل عن الصلاه بالثوب الواحد قال ان كان ضيقا فليتذر به وان كان واسعا فليتحف به وايضا حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار جمع تقدم ينعقد على وجوب ستر العوره قال المؤلف رحمه الله والعوره من الرجل ما تحت السرة إلى الركبه والركبة عوره وبدن المرأة الحرة كله عوره الا وجهها وكفيها يقول لك المؤلف رحمه الله في بيان عوره الرجل قال لك والمقصد بالرجل هنا يعني البالغ البالغ وما فوق العافيه كما ساتينا ان شاء الله قال لك ما تحت السره الى الركبه والركبه من العوره يعني ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده اذا زوج احدكم عبده أو أو فلا ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه فلا ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه خرجه ابو داود وغيره فقالوا هل دليل على انه ما بين السرة والركبه هما الا يتفقون على هذا لكنهم يختلفون في السرة والركبه اتفقون على ان عوره الرجل ما بين السرة والركبه لكن هل السره من العوره هل الركبه من العوره هم يختلفون في هذا المؤلف ايش قال لك قال لك ما تحت السرة يعني أن السرة ليست من العوره والركبه من العوره الا اما يقولون السرة عوره والركبه عوره نعم ويظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لا يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع لانه حديث يعني يظهر والله علم ان الامر في هذا واسع يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في قصه حمزه رضي الله تعالى عنه لما شرب الخمر فصعد النظر الى سرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر الى ركبته هذا يدل على النظر الى الركبه والسرة فيظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع نعم, نعم حديث علي في مسلم قال رحمه الله تعالى نعم فخلاصه في ذلك ان عوره الرجل ما بين السرة والركبه لكن يختلفون في السرة والركبه هل هي من العوره وليست من العوره كما سلف شيء من ذلك وقول المؤلف رحمه الله الرجل المراد بذلك الرجل البالغ وكذلك أيضا ما بعد العاشره لأن ما دون العاشره ما دون العاشره يقولون بان عورته الفرجان دون العاشره اذا بلغ عشرا فعورته الفرجان وما حولهما القبل والدبر وما حولهما بعد العاشره يقولون بان عورته كما ذكر المؤلف ما بين ما دون السره والركبه نعم كما ذكر المؤلف نعم وسياتي إن شاء الله قال وبدن المراه الحره وبدن المراه الحره كله عوره الا وجهها وكفيها كل كما المؤلف بان بدن المراه في الصلاة كلها عوره الا الوجه واستثنى استثنى المؤلف الكفين وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وصاحب الهدايه قال لك ان الحرة كلها عوره الا وجهها وكفيها وقدميها وهذا هو مذهب الامام بحنيفه ملهما بحنيفه ان المراه كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين فصاحب الهداية المرياني رحمه الله تعالى على ان على انه يضاف الى ما ذكر المؤلف رحمه الله القدامين وهذا كما ذكرته هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه احمد يقول المراه كلها عوره الا الوجه الشافعي يقول الشافعي ومالك المراه عورتها الا الوجه والكفين فهم يوافقون ما ذهب اليه المؤلف يعني ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ومالك ابو حنيفه المشهور مذهب الامام ابي حنيفه ايضا القدمان لا يسامر العوره اشد الناس في هذا احمد يقول بأن المراه كلها عوره الا الوجه والذي يظهر والله اعلم هو الصواب ان ما ذهب اليه ابو حنيفه انه الصواب وان المراه كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين الوجه والكفين والقدمين هذه ليست من عوره ويدل لذلك حيث اسمع في الصحيحين اسمع حديث اسمع في الصحيحين انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احدان يصيب ثوبها دم الحيض تصل فيه دم الحيض تصل فيه قال نعم صلى نعم صل فيه تحته ثم تقرصوا بالماء ثم تنضحوا ثم تصلوا فيه وهذا يدل على ان ان اذا صلت بالثوب نعم ان صلت بالثوب فان صلاتها صحيحه و لباس النساء بثياب كانت في الزمن السابق مثل ثيابنا هذه نعم مثل ثياب الكفان تكون باديتين والقدما تكونان ايضا ظاهرتين وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها تصلي في الثوب مما يدل على انها كشفت كفيها وايضا كشفت قدميها أه نعم أه واما ل نعم أه اما ل ال ما ذهب اليه المؤلف فكما قلنا هو مذهب مالك والشافعي ودليلهم على ذلك حديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في الله تعالى عنها في سنن ابي داود انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في الثوب الواحد ليس عليها نعم تصلي ال المرأة في الدرع او في نعم تصلي المرأة في في الثوب نعم في الثوب إذا لم يكن عليها ازار قال اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها فقوله إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها هذا يدل على وجوب ستر القدمين لكن هذا الحديث الائمه رجح أنه موقوف وانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم المهم الخلاصه في ذلك أن ما مشي عليه المؤلف ومذهب مالك والشافعي ودليل حديث ام سلمة وما ذهب عليه الامام ابو حنيفه رحمه الله هو الذي دل حديث اسماء في الصحيحين وهو الاقرب والله اعلم قال وما كان وعما كان عوره من الرجل فهو عوره من الامه وبطنها وظهرها عوره وما سوى ذلك من بدنها فليس بعوره وقال لك المؤلف رحمه الله عورة الامه الأمة الامه الرجل الا انه اضاف الى ذلك الظهر والبطن وهذا ما ذهب اليه المؤلف ايضا هذا مذهب مالك الشافعي احمد يقول عوره الامه ما بين السره والركبه لكن الحنفيه خففوا قالوا يضاف الى ذلك الظهر والبطن تستر الظهر تستر البطن مالك والشافعي واحمد يقول عوره ما بين السره والركبه الراي الثالث راي ابن حزم رحمه الله ان الامه كالحره عورتها كالحره تماما وهذا القول هو الصواب هذا الذي يظهر والله اعلم لا لا فرق بين الامه وبين الحره سابقا ذكرنا قاعده قلنا الاصل تساوي الاحرار والالقه في الاحكام البدنية المحضه الا لدليل قال رحمه الله ومن لم يجد ما يزيره الخلاصه في العوره الاقرب والله اعلم أن يقال بالنسبه للعوره في الصلاة نقول العوره في الصلاة تنقسم لثلاث اقسام عوره مغلظه وهي عوره الانثى البالغه عوره مغلظه وهي عوره الانثى البالغه كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين القسم الثاني عوره مخففه وهي عوره متوسطه وهي عوره الانثى التي لم تبلغ الانثى التي لم تبلغ هذه كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين والراس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشه نعم لا يقبل الله صلاه حائض يعني بالغ الا بخمار فيفهم من ذلك أن غير البالغ لا يجب الخمار القسم الثالث عوره مخففه وهي عوره الذكر ما بين السره والركبه كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسه صلى معها ولم يعيد الصلاه نعم اذا لم يجد ما يزيل به النجاسه يقول لك المؤلف يسدي على حسب حاله نعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا يعيد المؤلف يقول لك لا يعيد وهو الصواب قال ولم ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قائدا يومئ بالركوع والسجود فان صلى قائما ادزاه والاول افضل ده صحيح نعم أه يعني أه اذا لمجلس العرات نعم يقول لك المؤلف يصلون جلوسا نعم يصلون جلوسا, نعم يصلون جلوسا يومئونه بالركوع والسجود ان صلوا قياما هذا جائز والاول أفضل يعني انهم يصلونه جلوسا وهم يصلونه جلوسا الا اذا كانوا في ظلمه انهم يصلون قياما يعني يصلون قياما فاصبح عندنا العرات امرهم لا يخلو من امرين الأمر الأول الاستحباب أن يصلوا جلوسا لان هذا استر للعوره والامر الثاني الجواز ان يصلوا قياما يجوز ان يصلوا قياما والافضل ان يصلوا جلوسا كما ذكر المؤلف رحمه الله زين تفضل السلام عليكم يقول السائل هل يجوز الاذان بالتسجيل او الشريط او ما شابه ذلك الاذان بالتسجيل هذا ليس مشروعا ولا يجزئ تحليل الاذان لان لا تحصل به السنه لان الاذان عباده لابد له من نيه وهذا التسجيل لا توجد النيه عند فتح هذه الاله فهذا ان نقول بانه ليس مشروعا نعم السلام عليكم يقول السائل انا اعيش في القريه في قرية لا يؤذن فيها فهل يجب علي أن اؤذن انا في البيت هو نعم اما على راي الامامه بحنيفه فانه لا يجب لانه يرى ان الاداء سنه يرون ان الاذان سنه فهو لا يجب لكن على من قلنا بانه فرض كفايه اذا لم يؤذن فانه يجب ان يجب ان يؤذن ويكفي كلو ادن في البلد واحد فان كل من يسمعه يسقط عنه الفرض لكن من لا يسمعه فانه يجب عليه أن يؤذن نعم صلى الله عليك هل يجوز ان يصلي بالسروال ايه نعم يا يجوز ان يصلي فيه بشرط ان يكون ساترا لان الساتر أو ستر العوره اشترط له الا يصل البشرة فاذا كان يصل البشرة فانه لا يجوز المسح عليه لكن اذا كان لا يصف البشرة يصل البشرة جائز المسح صلى الله عليه زياده الصلاه خير من النوم عند الحنفيه تكون في الأذان الأول ام في الاذان الثاني لا هو في الاذان الثاني لانه عند الامام بحنيفه رحمه الله انما هو الاذان الثاني فقط السلام عليكم الا يسن لمتابع الأذان أن يقول بعد قول المؤذن الصلاه خير من النوم حول ولا قوه الا بالله لشبيه هذا بقول المؤذن حي على الصلاه وكلاهما امر نعم هو الحقيقه نسينا ان نذكر الاذكار التي تشرع بعد الاذان لعلنا نذكرها غدا ان شاء الله الاذان <تصفيق> عند اجابتي كما تقدم ان المشهور من مذهب الامام ان اجابته واجبه وسياتي ان شاء الله ما يتعلق بالاذكار التي تشرع ان تقال نعم حسنا لكم ما الفرق بين عوره الحره وعوره الام يقول المؤلف الام وبطنها وظهرها عوره كيف نفرق بين هذا هل تختلف عوره المراه في الصلاه عن عورتها خارج الصلاه نعم هم يفرقون العلماء يفرقون بين الحرة وبين الامه فالمؤلف هم يقولون بان الحرة كلها عوره لكن يختلفون يتفقون في الوجه يختلفون في الكفين والقدمين هذا بالنسبة للحره الامه ايضا يقولون بأن العورة منها ما بين السرة والركبه لكن الحنفيه يضيفون البطن عوره والظهر عوره الجمهور لا يضيفون ذلك ومسلك ابن حزم رحمه الله أنه لا فرق لا فرق بين الحرة والامه لا فرق بين الحرة والامه كلاهما عورته واحده عورتها واحده في الصلاة السلام عليكم هل يجوز تنشيف الرجل المغسوله بالمنديل قبل غسل الرجل الاخرى في الوضوء هنا <تصفيق> <تصفيق> هذا جائز ما هي مشكل يعني لو انه غسل وجهه وقبل ان اغسل يديه نشف وجهه ولا باس هذا جائز ولا باس به لكن بشر هو المشترط انه ما يطول الفاصل يعني ما يطول الفاصل لابد لا من ولد ما يكون الفاصل طويلا بين غسل الوجه وغسل اليدين بحيث ينشف من طور الفاصل نعم سلام الله عليك اذا مسح على جوربين ثم غيرهما ثم احدث هل يلزم يمسح عليهما ما على طهاره تماس لا هو لابد ان يلبس على طهاره مائيه وتقدم لنا في المسح الخفين يعني لو انه لبس الكفايين ثم احدث ثم مسح عليهما تطهر مسح عليه ثم خلعهما طهرته باقيه لكن اذا اراد ان يلبسهما لكي يمسح عليهما لا بد يلبسهما على طهارة ماء لا بد ان يتوضا لكي يلبسهما ويمسح عليهما حسنا الله عليكم اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب هل يجوز لنا ان نامرهم كيف اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب هل يجوز لنا ان نامرهم هل لا يقصد مسح الجورب لا هو اما الامر لا هو يعني تبين لهم السنه لان الناس قد يحتاجون لهذا يوسع عليهم بما دلت عليه السنة بما جاء عن الصحابه كما تقدم لنا أن المسحه الجوابر جاء في حاجه المغيرة وجاء ايضا عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنه نعم السلام عليكم ما حكم زكاه الحلي الذي لا يلبس انما هو مدخر مدخر للاحتياج اليه هل فيه زكاه وما هو الراجح في وقت صلاه العشاء نعمل أما بالنسبة للحلي فهذا ساتينا ان شاء الله في احكام الزكاه الجمهور لا يجيبن الزكاه وعند الامام بحنيفه أن الزكاه واجبة في الحلي والذي يظهر والله اعلم أن الحلي الذي يلبس لا تجب فيه الزكاه وكما قال ما محمد رحمه الله عن خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا يظهر انه كنز الحلي الذي لا يلبسه المراه فهذا انا برى للذمه انه تجب فيه زكاه لكن اذا كان الحلي يلبس أو معد لللبس او للعاليه فانه لا تجب فيه الزكاه وقت العشاء كما قلنا الصواب انه الى نصف الليل من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الله اكبر العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسما شرفا